طاحت يا حسين يا بالحام او يا طه جوباي اياك معني الشئ ابدا معين ولا يا القلوب يلتوا لا يا القلوب لا ترضى لعيوننا شلون حال ولا خيف يظار رجلي ولا تنزل عدت اذكر جروحاي قدامي يا قم عايض ضيق وني نحلك اذا يا هزني من ليتامخيا ان جعلت ريضني امس اخو يا أخويا يا ابويا وبطل النهار هونيني اخيني ذكرك من قلبي وسير صورتك من غيب أي عميل تنيت وي أرى أنا تنامي اشبدي عيش وياي من ذيك ليال مشبعه طحيت يا حسين يا وخمدنا رمضه اقا اعوذ باغماني شفزمغي ولا يرضي القلب ينسى ولا تير مالي عيونتنا فالله وتصيله لا ولا قيفا اكفار ولا سنا السيل وا انسان تاكل بروحي وحي قدامي ظماين غطي عسل وجاع ونين مهلك اذا وابني ويهزمني او يهزمني لايفا يا من تريدني انسى وبطل نحوي ونيني اخيب ذكرك من قلبي وخيب صوريك من بعيد فاي يا من تثنين توايا امامك وتشاني بيدي عاين مغفره يديك بي تزكور يوم تحنا زهى من حضنوب نهي زهوره الجواريه حي الجواريه الله يني تبا حريب وجهه روحي وياك ليالي انها بسمك شي بغيد دموع تنصات جبيه يا حسين يا فاغري الرغبا ويا الخوريين تدعي يا وي ويا وجه العالم الجا يذول انجلي هم يردامي ريح الطوالذي ويا عين شروق مراق اويا عين شمرت عمر راقه عمر كل عمري عقبها يا حالي هلي ما تنشير بعد يا ما ترين شيء بغض قمي يا غبي هلذي بعي يا صباها موجاه لا غاية ولا يبح بعد سنيني ان كان تي روحي بالقلب مارا تنيد من نبت ما سمات فين اشبي ضيوع منين انت وقال الليل حار سوا واللي اصاب الشيب يا هويه أشوفك عيل غمالكتي ولا أقدر أضل لك وجسمك بس مرمى مضيت أيام يا حسين قواه الزيم يا بنو دمي صديق هل يوم مشوفك وحيد كان طريق همي والشوفا انتام كهدريك وانا واللي و خالي ہے کوئی فیت جس میں اوپر گلو حر عزکلا اوپر گرو مح قبل اعماق هل شئ نوم العان يا ابويا كانت تقرا, تقرأ, تقرأ أمام, امام امير المؤمنين هو صاحب المصيب هل يا نوم العان يا ابويا وكبالي مذبوحه سير يا ابويا واحل قدير والوليان وهنك جاحل بيبا وقبالي مذبوح حسين <تصفيق> يا هالي على شينا ومن يا عفويه ويدبالي مذبوح حسين اله على الشنا والم لعن يا ابويا واكبا حسين يا ابو اراح خير وير وينك يا داحي البيب يعني اقبالي واقبالي مذبوحي حسين يا هل لي لاش نوم و مذبوح هو لله لله مذبوح واحير الخدير ويل وي يا ونك يا داحل بيبا مذبوح حسين الغين يا أبو وإقبال مذبوح حسين يا أبي هل يليك في قوم العين الله يقول حوا يجبو. و اي دبالي مذبوح يا حسين واحن تبني اليوم يا باهر خدير ويل ويليا ونت باهر عقبال مذبوح حسين واقبال مذبوح قضى يومي القفوف المعنسي اليومي وجملي علي مصيفة وسيكة الحوضي هدأت <تصفيق> الأنة أعلى بل أعلى توالي اللي يلنادت حر مظلومة تحاجب أو تعاجب أبوها بشكل ومعلوم يا علي الليله ما تجي البناتك يا علي اوه اتحشي ابو هبش وبالو تدري هضمي وبالوا يا ابو هو سبحان غير نايا ہم صدری بھو میں ابیائے ہاں تم ڈرے بھو میں والجبر شبحان غینائی ولجبر سبحان غینائی محتار ضيعت اور ضنوانك قلت يا الله و بقر مذبوح و ہی تو ہے جو ہے وہ ہے علي يا بو يالاين تشوف حالي يا بو يالاين حالي غريب بكرب لا تخرال حالي واغني ابني الظليم يا بال حزن خال خالاني قولي ياني وما بوقع لا شخص حاضرنا اليوم يا ابو قويت جاه المظلوم يا ابو لو شخص حاضر لا شخص حاضرنا اليوم عطاه جسم المظلوم و ذا يبحاه ويدبض عنوانه هو يا طالبين له مذبوح حيات شعر علي الله علي عليكم جميعا الله يطول اعماركم يا لو عينك روصيد حالي غريب تال بلا و صخر السال وضاقني الظليم يا عبد حسن خالي ويلي شيء ما مبعوال لا شخص حاضرنا اليوم يا ابو و يخان الجسم المظلوم يا لا شخص حاضرنا اليوم لا يبارك الله عزيز. وتشاهد جسم المظلوم زبحاه ويندي بعطشان زبحاه ويندي بعطشان وينك يداحل زباه وقبع لمسبوح حسين وقبالي مذبوح حسين هل يا هل يا ذا يا مذبوح حسين هل يا بالي وبالي مذبوح في الكيان واحل خجل ومليان واحل خير ويروي بارك الله بكم وانا في راحي في را وهضبالي مذبوح جواد هاشم غمار با قدير نمار يهوى وجميل انخا وعلى يرير صدن مخوى ما خلى في الميعيد ميت ما هو وجياد السواح قديوهاك اسمع الشكو ويخيامي احترقت بالنار يا ابويا تركتني لعان النار يا ابويا محترقت بالنار وي تتركني لا يا الكرار تتركني لا يا الكرار يا نهي بس جمعتني سوان وينك وقبالي وإقبالي مذبوح حسين هل يالي هل يالي في نوم العيليان وإقبالي مذبوح حسين يالي وإيقبالي. هل يالي الله بك الملك واقي عصيد ليالي المصيب حيزني من التعب وين حومى احيز من حور ايش قد ما ان حالي خلي وب ما غم صوت حزن بتذريش كبر في المنها شمت يدك تذريش ما تدري راح العباس يا أبو وخلافت ولتنا الناس يا أبو ما تدري راح العباس ما تدري اذي يبحاؤه ويندي يبحط شان وينكوي يا راح انجي يبع ويقضى لي تتكل شفاعا إن, ان شاء الله لا في الختام مال الله تبارك الله بي الصيد لي لي مصيب حيزي امدب والحوم احيثا محور ام هاو يا علي وين ما توب اتحذب صدري كم تبي من هاشم يطل صدري كم ما تدري راح العباد اسيا واخلافه ولتنا الناس هو يا, يا ما تدري راح العباد يا ابويا ما تدري واحد يا ولتنا الناس وي ان جئت تعال معي الزير عنوان وانا وانا غبار وجهي كلا فيهم و انا يا يا مولا يغون يا من يظنون ووْفايامين نهار وابحا لمايذري ووفايامين نهار وابحا لمايذري وعقوب خاين بوغت امحاير وبغى يعوض وي الجرح يخليني ماشي بعد يجري شبح ادي يجري خلاني راحل وي موق بنقطع عن المايو خلانا وراح الحماي الله الله راح الحماي ويشوفن قطن عن يا ام غسل الجثث سلمان وانا وجبالي اللي على بارك الله فيكم من الله يا اللي لا يا اللي لا الله و اكبالي مذبو يا حزاع لا خليني وحاج بين القوم وما هو يا حدار لات خليني غروب وحدك وحدي, وحدي لغوم ويا ما واكين وليحي ودي اخاجيكي يا غلين بخدي qo'yin qo'y tutdi marbib jabdi مفجوعه وما ضال خير يا ابويه لا تقعدوا صلوه ديك الدور صلاه الليل من قيامك ولا زي الفضيله مفجوعه يا ابويه ثم مذعور من داوي الخيل يا ابو يا نجوعي ما كل حال مذعور من دوي الخيل قدامي وقلبني طبعا ولا قدبالي قدبالي مفتوح في بارك الله بكم Leyle, ya'sir, وعدباله مدبوح حتيا فاض فاض يا دار لا تخليني بغروب وحدي وحجبن وحوب بما واك ونيعني احاجي دمعي غسيا غلي بخدي غض بويه دخولي مرذ جبدي ما جوع في الحال يا ابويا ما اذورا من دوي الخير يا أبو مفجوعات مفجوعات ومع ذلك الحير مذعورة من دوي الخير ابخامد وقلبني ران نوين <تصفيق> القمله بتعليق بارك الله <تصفيق> وادباله مذبو <تصفيق> بلا جو بارك الله صالح رضى ربنا تخوي حرش الخير اللي على الشلون غير ما كتيف و ضيا هذا طغى علي حوار اللي انا شلون هَي نَتِي بَيَا هَي ذَر أهُونِ غَلِيَك وَحْدِ بِمَ نِسْيَةُ زُمَارُ مَر أُبَا جِرْمِين عُقُوبَ الْفَاجِعَةِ يَا وضو بهل فاجعتستا باسرني حي الايثام يا ابويه يسبون باشر للشام يا باسرني حي يسمو نباكر من الشام باكر الشام يا منو اويلت حديب قال تعالوا بنات خوي احرسين في الدار بالليالي شلون وين ما يا خي يا خي اهون اغنيت وافد ابن نسات مرمر او باجل من عقوبه هل فاجعس باصرني بايل ايتام يا يسبون للشام قصر نباه الى الشام الله اكبر هاي زهي قام يا اسبو نبات بالشام يتوهك يا دنيا موي اويل تحت و اي غباله مذبوح يا ترى في رمضان طوفو يا ترى بالخدي في رمضان طوفو بليدنيدو كنهبا للسيوف يا حسينان يا حسين يا حسينان مرحوم شيخ محمد الجواد البلاغي يا مال صوي الذين اذع الناس ويحيى المجاري اذا عذ الموج وشادي الباسئ واليوم وحاصر وزمال الرفض في العام الحسوف يا حسين يا حسين يحفظك الحسين فيه يا حسين فيه يا حسين كيف يَا كَانِ سَ أَصْحَابِ الْكِتَابِ هُوَ ابْنَ وابن ساقي الحوض في يوم الضيمة واشا في خلق الخلق في اليوم المخوف يا حوض ايبارك الله بيك ايه يا بِيا قَرِئَ أَنْتَ وَيَأَنْ فَوقَ اوَا خَطِبَ الشَّيْبَ مِنْ فِيضِ الوَرِيدِ أَكَيفَ تَخْضِبُ بَيْنَا أَجْنادِي أَجِدْ أن مِنْ أَنْتَ السَّاقِ بِخَاصَّةِ e hey, maşallah ya yeah. كيف تطلب بامن فولا الفورت دعميا كان هل من كل ماضيات واعلى جسمك تجري صافي نعافي رالجسم لقد بين الصوف يا مقضيه حاجتك ان شاء الله بحق الحسين يا, يا. يا. طيب. طيب. كيف تقضي ضمي ان حول دامير تنل من كل ماضيات وضع لا جسمي كسجري الصابينى عافى بين الصوف يا حسينان يا مريح الموت في يوم الصيحة لا خط نحوك بالرمحي سينا لا ولا شمر دي ناضي ما أمد الأرض هولا بالرجوف يا Ha. <laughs> <laughs> <laughs> السيدي ابكي كان الشايب فاضب السيدي ابكي كان وجهي ثارب السيدي ابكي كان جسمي سالب امن حاشا حرانا ما شاء الله سيدي إن مناعوا منك الفورة سيدي إن مناعوا عنك الفورة. هو انت قوم كاظما المرهفا فسننسيك اربل بالعبارات فسننسيك في فسننسيك اوكفا من حالات القلب اليسوف يا حو يا يا حو سي يا حو السيدي ابكي سيدي أبتك مسبيا العيام بين أخدعك على عجف الجمال في الفيه في بعد هاتيك السجوخ يا <تصفيق> سيدي إن نقضي دهرا في بوكك ما قضينا البغض من فرض ويلك سيدي إن نقضي ذهراً في مكاك ما قضينا البعض من فرض ويلك أو عمرنا أو لا ما شفى ظلتنا ذاك العكوب يا ما شاء الله يا حسينان <تصفيق> الله نفسي لين يسع كلمه قويلات واللي يدام عاين غدت باقي يا جن شاكي يا جن صارخ باقي يا جن يا جن صارخ اولا يا دنيا طول يا الله فنفسي لني ساكل مغويلا هو اللي بين طوبى باقي يا تنسى هو لا هم حول قدس وهو يا, يا حسين, يا حسين, يا حسين, يا حسين يا حي ما نام لنا بغذه حيما ومن المفزع من اسريقيدا والي منلجاوا ان فلذوا ودهتنا بديوة فيها الصروف وحسينا يا حسينا يا حسينا يا فاضي فاضي يا حي ما نام اللي ايتام سواد وماذا حيره قاعد بالفيرار من سلب ونار حيث لا ملجا ولا امن يا حو سيدنا يا حو لست انت وقد مالت اله قبوه الانصار صرغ في الفيل اي منها قد فهمها ما حالي كربلا كش مو سن زلها وبل كنتو فيها دنيا يا حسين, يا حسين, يا حسين, يا حسين ا هاتيفات مه مو مستصرخات باتيات ناديبات حاتيبات فارخات ايننا يا حوما يا وجود التمني هذا الخسوف يا ايه يا يا رسول في يوم الكفاح يا نوص الحرب في غابريمه كيف اذا انتم جميعا بدر الجمر حلات القوم يضوي فيها يا حسين يا حب طيب يا حسين افانوا ثم نهدى من عاني دل عاني لا وقفنا في السبا عند يجي حب ذا الموت ولا ذاك الوقوف يا حسين يا حسين يا حسين يا سلطان كربلا بها ذي المسقى قلبي قلبي الطاهر وي قلب ابو بعد ما تشل شليل لي علي ونها وجل اي قلبي الزكي يا وجا ابو ظلامي وعي الغزيزي الوالدة تسألة شلون ابني أغرفي يا غلي تقولي تقولي حاذب السجساد شلون نغافق السجاد وين ابني؟ كلا صبري يا حيد وغاف يا موجيت ثقوب الطاهر الزهور شاف بغلو وعتبك ارى من حز صاحت هذه الريح زي ما نذفنا فاختها بغيحة زيادة شفايف بيت مظهور وشفايف بيت مظلوعة على صدر شفايف بيت مطبوعة على صدر يا غلي يا غلي هذا مني نظر غالي يا غلي حسيني من توجيح زينة بمعيزية حسيني اللي يشيب ياضنب يفني العجز بوخ واللي يشغل صغاري من جسد ومن ذب بوخ اللي يشيب ياضنب ومن سلبه ليش بخيل هم ابنك ما بغت يلوح وحد تاخذ انصر علي يا ما علي مدروب يمكن صوبي وان جوي الصمد جسد كبر ايشم بجرو حوي جلا يا ابو الاكبر يا ابو يشلان جسمك بها الحب مثل فرحه مثل قلبي علي تنفط يا بني حديت صبري وجيتي وبعد رحيت قبري جيت حدي وبعد حدي الصبر لاوي جسد جاواهم بلوعه وحرب مدمي يبو يبهي يا بو يا بحا الضوامي شوي اصبرك يمني يا بو يمني مدينه اشجاب قلب امي اغابنين قد يعمني ضر الجسمي اخافن مي اخاف انت استحر نار يا بو يا وي حبس نار اخاف انت استحر يا بو يا وي تعيش الوالد يا والدي يا بو يا النصارى حد قيل هذ محوها وخبرك يا معتلي العري الطفوه ابو برج التاج قال الاكبار الله رقبتي بساهم قطره يا ابو يا اهل واللي دعمي احاين يمني خفج من يا ابويا يصروا قلبي ارتفات قلبي صميدة وما لقلب الضغة يدو ويرغل أثر بالجاة ويتبغة يوين يبني الشريعة حادر يسمغة وصل والجاة يمجي بطل ينغى ثم الرئيس دمه والربمان حريشمه امرايي سبح بدمه ام الله شمس تبكي شمس فوقي النهار شمس تقل يا علم برعمل هاي الناس وصد جفت أبو الغير الفلا تنقاس لا تشفي لا ساليم جسد لا راس بعد ما روح حضار يمني الحباس أضلنا نجدت و نشداوي يا نعفي اجري و فاخس الحاشم بكفي تماومن بعد قدر بكي و جبل اواص اجا صيد لي شريحه حسين شاي بعيد جود الخو والشفيا خويا يصيح, يصيح يا موقف ايه بجد تدي جودي الروز في وهذا هذا النساروي مما اهل جودي الروز في امه هذا النساروي مما لو نشفت سهم انطفى نور العين سهم انطفى نور العين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 اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما يسيب دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف السوء والبلاء عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين في كل مكان يا الله إلهي عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أصاره ومن المستشهدين بين يديه إلهي ارزقنا في الدنيا جيارة محمد وعلي محمد وفي الآخرة شفاعة لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا الله لا يشاف مرضانا بمريض زين العابدين لا سيم المنظورين ألبسهم ثوب الصحة والغافية عاجلا يا الله إلهي فرج عن كل سجين وأسير بباب الحوائج موسى بن جعفر وبحق الطفل الرضيع يا الله من أوصاني بالدعاء اللهم اقضي حوائجهم شاف مرضاهم أزدرونهم يسر أمورهم تقبل آمالهم لخير قبولك يا الله إلهي لا تخرجنا من الدنيا ختى ترضى عنا يا الله إلهي لا تردنا إلا بقضاء حوائجنا يا الله تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين والبادلين بأحسن قبولك يا الله وفق إخواننا المؤمنين عراقيين حاصة وغير العراقيين في المهجر وثبتهم على ولاية علي أمين المؤمنين وأبنائه الطاهرين يا الله وأبعدهم عن الشيطان وعن أهواء النفس بحق محمد وآله الطاهرين يا الله احفظ علماءنا الربانيين في مشارق الأرض ومغاربها لا سيما قائد الثورة الإسلام آية الله السيد الخامنين وإلى أرواح أمواتكم شيعة أمير المؤمنين أرواح خدمة القسين الشهداء العلماء لا سيما الى روح الامام الخميني والشهيدين الصقرين الفاتحه تسبق تسبقها صلوات